124. والله مولاكم وهو العليم الحكيم 125. وإذ أسوى النبي إلى بعض أزواجه حديث فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَانْ بَعْضٍ of war. 119. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة الأمام <تصفيق> وَمَا وَاهُمْ جَهَلًا وَفِي ضرب الله Allah وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا